الحمد <سؤال> لله أحمدنا أيه ونسكنه ونعوذ بالله عز من من لا الله الله الله وَقَالَ <سؤال> الَّذِينَ كَانُوا أَعْلَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَانُوا أَعْلَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَانُوا أَعْلَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَانُوا أَعْلَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَانُوا أَعْلَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ ومع ذلك العظيمة ومع ذلك ومع ذلك إذا أردت الثلاثة الأمطاء العالم فقالي أن صلى الله عليه وسلم وشكرة الروح محدد ذاتهها وكل مدد في كل وكل تعد وكل ضلالة هنا مصر محاولين مع رفوتي مع المسلم العشاق العقيقاتية <تصفيق> <تصفيق> Kun on ollut tämä, niin on كيف أن لا لا لا في وجه رحيل كتاب وكيف أنه لما نفى سنة وحكمت الدار والسنة ولو سواء صديق ولاذي استراغا مستفيد، وأنه رضع ما وقع الانحراف والزيء إلا حينما أهل الناس هاذي المصلح أو هاذي وانتشغل وإن عنهما بالعلوم هي من مدائة العقل البشري وكثالات الأفلام علم الكلام وغير فلما أعرضت عن نصوص الوحيدين وانتبسوا مروراً في غيرينا بلوا سواء استخدام الناس وانتظام كثيراً بلوا سواء السبيل وبدنا التنبيه على اضطر وتقييم الاخبار وكيف ان علماء الشورى والجماعه ان ان صلى الله عليه وسلم قد اخبر خبر صدقي ان ابا فازا فاطمه بنت فهد عبد الله بن ابي لو يكون حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الحليب والأبق الذين أرسل من الكتاب والسنة ورفضهم من الواحد من الواح المعصوم هذا الذي أرسله ودبر جيله زين بنه ما تصدّلها وردوها في يعني محور جميعه وقطعها في أقرب الحق وبراهيجه إلى الكتاب والسنة. فالحضر الله عز وجمال ثبتوا عن دين الله كمع المعتقر أهل السنة والجماعة وضط في وجه دين بلع فتندموها وردوا شبهاتها شبهات بها ورفعوا أعلام الحق ورياء للناس ونصروا حقها وظهروه بالخلق وردوا هذه ونعني بعد ذلك على الشر نتكلم داخل ملا بينا صلى الله عليه وسلم من هذا الباب بالجد الطريق لنهل حول أن الأطار الحمد الحلمي يجذبه أن يطلب الحق والعلم فيما ورد عن في في ما يُعصونه أن يطلب هذا الخير أن أصدقوا فيما ورد عن عريب لظائف الغلم ألم يريش بالمجاة في نفسي ويومته أن يصرف همه لدراسة الكتاب والسلة والعلوم المتمدقة أو المنبولة أو المصطلبة أو المصطلبة والسلقة عليهم طيب علمي ومتغي الخير أن يجعل هدنا الأولى في معظم الحق في الفائد على والسنة السنة عقيدة تشريع على الاوراق ولذلك كان نبقى اولا ظاهري اي هو المهتم بالكرب علما كل عيد العمل عند مشغول اضطر بالطبع تصحى عصبا كيف اطلب علما اصل اصول فما اذا صار اهتم اولا الى علم ايه اصل حروف لعقادات ان يجد الدرس علم الوعدي ما يشفع فقبل أن كلامة أكتبت ولم يكن الله عليه وسلم أوتي فواديح الكبت وقواتمه وجول ميعه صلى الله عليه وسلم هذه حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي موادح الكبت ولم يكن وميعه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم من قبل الفص الموجز في عباراته الجامع بالمعاني الكثيرة. الكثيرة فكانت تقول الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مادعة قليلة تفيد منها كثيرة في معناه تجد حديثا يتكون من قضع كلمات فإذا أنك يعني أبنى الرمال يذكرون في شؤون الكتب والمقولات في شرط كلام النجمي صلى الله عليه وسلم فودي زواني عركات كلامه متصر إلا أنه متصر لكمه في والكلمات بصف القطار قريب إلا أنه كثير البعض مبارد مبارد الفجر للمعالم كثير مع أن تقرار مجزة وقليلة ومعروض صلى الله عليه وسلم هذا من الأجازة التي كانت حد نبوية الكلام ولماذا نتكلم دي أعلى رحلة التلاغة أعلى رحلة التلاغة هم التلاغ. تكفي بالطبع الجامعة عندما تكون مليلاً بمتلاع يعني الكلمات المتابل كثيرة ومعناها معاني كثيرة جداً هنأتي تنقش من هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أعمى واحد في المداشرة قولني هذا أصول الله عنه هذا إذا كنت نصدر أن جاء جواجع الكثير جميع الكثير صنفه وعليه السلام وإذا نرد عن الكثير أي الحجمال أن نتعلم كثيرة على المنظمة الضوئة فهو ليس العلوم الضوئية والعلوم الضوئية والآخرية نعم صلى الله عليه وسلم ركولية إن ما أنا بي النبي صلى الله عليه وسلم كثير أن نرش نحو نستيات كثيرة كل يوم الله وسلام عليه ما طرقت قلبي ولا ولن علي صلاة الله وسلام عليه. أجد هذا. دلالة هذا الكلام أجد مفاضلة إعتذار على كل شيء إما بتصوير وإما بسلوقة تنبيه يستخدمه العلم من هذه المبادرة أو السلوقيا أو الآيات التي أن أتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هي مزرعه كيريد ليس يكتم من الامر على كل طريقه مشتمل على كل طيب ولن يكون المطلوب والمراد واضحا واضحة يفهمه كل الناس وطالما يكون المراد يعني مضمون النص يبدا انه يوجهكم الى التواصل لللب لا ان هو ليس لكن ما نحن نقول هو الوضوط هو الوضوط إما النصريات سريح واضح وإما كامل وكامل النص يسأل حبيثي وهو قررين للنظري في نصوصي الوحيد للنصوص الوحيد الاستفارة بإنه في بلد بسر لكن الوضوط بلد بلد أتعالى الفرد كله موجود فيه في نصوصي الوحيد يلا قلت لك ما قلت جالي يجريكم وادعوه كل الناس وإنما كامل وراء الطاز يستخرج من الذين فعلوا عليهم بالعلم شعره وصوت الأرض لعنه الذين يستبدلونه أي نهيب الضب استخراج زي شبه كميك وعندك تستخرج من الأنقاض كذا البيع استخراج الأرضي ها لا ترى فيها شيء لكن إذا ما تحصل بها أو يعني هذه الأشياء التي تقوم بها يقول لها كامل موجود موجود يحتاج لها غير خريصة هكذا الخير موجود في النصوص، لكن يحتاج لها من خريصة صريحة مظاهرة يحتاج لإيه؟ إذا ما من يقوم بها من وهذا لا يقول إن لماذا أهلا ذلك؟ من تاهل العلم أمت الذين يسقط لأقول أو على سبرات هذا الحق فلنمي قد العلوم التولية والعلوم الوليّة نعم دا علم الوليّة كل جمع على صنو الله عليه وسلم جميع العلوم الوليّة بلقودة في الدقيق صحيح وقول لكم ليه لذلك أخطرق بما هو هناك أنت الله عليه وسلم و أكبر من كل خيء من يحتاج من الناس لدى الدنيا للأياس و هو مضوعة عائلة فأكبرك بالناس كل ما يحتاجونه في شؤون حياتنا كل ما فيه سعاء كل ما فيه خيروه الدنيا و الأخير موجود بمجال من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم أن بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الناس إلى شيء. إلى شهر من ناعدة الشرعاء الأكليمية ما يحترون في قنصر حياتهم وفي عجالاتهم وفي تلتيبهم مريض وفي كل ما يوصلهم في السعادة أخير منفوضهم في ما جاء منه صلى الله عليه وسلم فرقوسي فقط أخرج بما لهم أولا يكون بعد هذه الدنيا من البعث عن النسوء والجنة الله كل هذا أكبر منه النبي صلى الله عليه فجميل ما يحتاج من الناس لو أتى منا صلى الله عليه وسلم إما في رجاجاتهم وعلى عرضاتهم وعلى عرضاتهم أتى بما أعظم ما يتعرضون لديهم شرعات الله وعلى إنسانهم الناس إلى مهنداتهم يتطلبون بها إلى الله غير ذات جامعه النبي صلى الله عليه وفي معاملاته لا يحتاج الناس أكثر من مجامر نبي صلى كل ما يحتاجونه هو رفوذ فينا جبد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمشون حياتهم لا يحتاجون غير مجالبي النبي صلى الله عليه وسلم فهم يدعون المجال بين النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم هنا بيان rolled up قد شيء ممردي وبيان الحقيش هكذا بهم بما جاء على رسول صلى الله عليه وسلم فجاءه بعيسى ودار الكلمه واطرقوا العروض الاولين موجودك في نظام كان في كتاب الموجودات السماويه الذي نزل قبل نبينا صلى عليه وسلم وزاد عليه فانظر فبؤس بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية صلوات الله وسلامه عليه على أتم الوجوه على أتم الوجوه لا نقص فيها البتة لست محتاجا إلى شيء غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج البشرية وهذا أمر نبغى أن تعتقده وأن يعني اعتقادك له يكون اعتقادا جازما أن الخير كله في ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحوج الله أو تحتاج البشرية بعده إلى شيء ولذلك لما ابن الخيم رحمه الله عندما يتكلم عن الكلام في الأمور السياسة وغير ذلك قال معنى كلامي في العلم الموقعية أنه من قال أو ظن أن الناس يحتاجون إلى شيء في أي شأن من شؤونهم سواء شؤون عباداتهم وعلاقتهم بربهم أو أخلاقهم أو معاملاتهم أو الشرائع التي تنظم حياتهم أو تنظم لهم مجتمعهم أو غير ذلك أو يفضل بها النزاع بينهم من الحدود وقصاص وغير ذلك لو أن إنسانا تصور أن الناس يحتاجون, يحتاجون إلى شيء آخر غير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا الكلام يعني يعني يلزم عنه أن الناس أو البشرية تحتاج إلى رسول آخر بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هذا مُحَاه ممتنع خلاص لأن ربَّ صَلَّى عَلَيْهِ مَلَأَهُ الديمَة تَمَلَأَهُ النَّعْمَة فلا يحتاجون يبقى لو تصور أحد ان الناس محتاجة حاجة تاني غير القرآن والسنة سواء في عبادات أو في معاملات أو في نظم الحياة في نظم الحياة أو في الأخلاق أو في شئ من هذا فكأن هذا يقول بلسان حاله إن البشرية تحتاج إلى نبي آخر لأ لأن الله تبارك وتعالى أكمل له الدين ما ونسق برسالته كل الرسالات السابقة وجعلها رسالة خاتمة ليس بعدها رسالة أخرى إلى يوم القيامة فلا بد أن تكون صالحة كاملة شاملة وافية لا يحتاج الناس معها إلى شيء آخر وهذا هو الحق وهذا هو الحق هذا هو الحق إنما يقتل الناس من هذا أو يعترضون على هذا الكلام من ماذا إما من جاهلهم بدين الله تبارك وتعالى فالجاهل كما قلت لك لأن النصوص في أشياء صريحة وأشياء يتوصل الله بالاستنباط وترائقي والاستقراج فإما بسبب جهل الناس فيحكمون يتكلمون بجاهلهم وتوعاً ده الأصل أنه لا يتكلم أنه تابع للعلماء وإما أن هذا المتكلم الطاع مغرض، المغرد مغرض يعلم الحق ويعاني والعياذ بالله إما أنه مغرض وإما أنه جاهل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن بفضل الله تعالى ما جاء به النبي والشريعة التي جاء بها كاملة لا تحتاج إلى شيء آخر فيقول ولكن كلما ابتدع شخص بدعة انت بالأترية نحن كده نخلص من هذه الجزية إلى ماذا ها كمال مجاب النبي في كل الجزئيات، وأن البشرية لا تحتاج إلى شيء آخر بعد رسالات صلى الله عليه وسلم. لا، لا في العبادات، ولا في العقائد، ولا في نظم الحياة، ولا في العقائد مش محتاجين أكثر من نحنا نأخذ عقيدتنا من نصوص الوحيين لسنا محتاجين إلى علم كلام ولا غيره ولا فلسفة أبدا بالعكس هذه ستضلك عن الصراط وتنحرف بك عن الجهادة وهذا الذي حدث في الأمة في العبادات أعظم ما يقربك من الله شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فلست محتاجا إلى شيء آخر أو زيادة في المعاملات أتم وأكمل النظم نظام رباني كامل ما ترك صغيرة إلا وضبطها ارجع إلى البيوع وارجع لتفاصيل كذا وكذا تجد بفضل الله أحكام منضبطة وراعت تحقيق المصالح للعباد وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها تجد عجبا تجد تلافيق قواعد ثابت في فسائل زي المعزالي البيوع ثم تجد بيعا معين أتى على خلاف القواعد فتنظر فتجد لأن الناس أخوج ما يكون إليه، فشري على خلاف الحاجة من أجل مراعاة مصالح الخف. فسبحانه العلام الخبير تبارك وتعالى ألا يعلى من خلق وهو اللطيف الخبير. تجد بس نأخذ بيع بيع بيع بيع بيع بيع السالم. يقولك شولي على خلاف الحاجة، لأن الأصفينك تدفع فلوس والسلعة مؤخرة إلى وقت محدد إلى آخر ما فيه شروط. يقولك شري على خلاف إليه، لحاجة الناس إليه. حاجة الناس هذا عنده زرع وعنده كذا وعنده كذا. وقاف وقت لو خد مطرح فلوس ماذا يصنع فتاه الشريعه بفضل الله بالحال على طول بقى السلام بس بشروط لابد بد ان تراعى الشروط ليه انك تيجي تبص بشروط قطعا للنزاع ودرء عن الفتن والمفاسد بين الناس حاجه عجيبه وسائر الايه المعاملات بهذه الصورة خد بالك فيها يعني تتأمل تجد, تجد عندك في الحدود والجنايات تجد عجبا تجد عجبا نقول الكلام ده لك لا حول انسان والناس والدماء اقرا كده اقرأ شريعة الإسلام وطلع النصوص في تعظيم الدماء وووو وتعظيم شأنها وحرمتها ما تقولش فيلا عمله لا ما هو نبي من دم خالي فش درس هذازين نصوص انتبه اقدرش بقى كده حتى تقدر تقدر أنظر كذا للديات شوف انت الدماء عملها طراق ما فيش أي حاجة ذاك حتى ايه رخيه يعني نسر رخيص ما لوش قيمة حتى في قوانينهم الباطلة ما اي أي قيمة خدت بقى لك ما قيمة. لكن انظر بقى في شراءة الإسلام انظر وتأمل تجعل دية الرجل مئة ناقة ولو شبه عمد يبقى أربعين منها يقولك ايه أربعين عشار ديها مغلظة مئة ناقة على عدت مليون مليون نص يعني شوفت نديها فضل مع القصاص ان قتل عمدا يقتل حرصا على ايه تحريم للدماء وتعظيمة لشأنها تيجي حتى في الأعضاء تجد عجبا لك الإيد, الإيد. نص في دية لو عضو واحد بادية كاملة جروها خصائص فيها عجيب يجعل كل واحد إخبارك تاجد الناس فوق الإنترنت على تاجد المجتمع يصير نقياً طاهرة لا شيء فيه خلاص أما هم إخبارك يا تونا بتشريعات باطلة وتراقب الدماء وتسهل على الناس بسببها وتكسر الفتر والنفس لأن الشريعات البشرية أرضية مبنية على الظلم والجالة والهوى على الظلم والجالة والهوى. ويقول لك وشعرف كذا لا هذه شريعة, شريعة محكمة ليست أهواء متحكمة هذه شريعة محكمة لا أهواء متحكمة بفضل الله تبارك وتعالى فيها تعظيم وفيها لهذه المسائل تضر المسائل من أصلها فيش ما حدود لحدود تجدراد وغير ذلك وغير ذلك تجدراد تغسر فيها المحاسن تقطع بأنه ليس للبشرية من المخرج إلا أن تلزم هذه هذه الشريعة وليس لها حل نسواها وقيس على هذا بسائل الأبواب سير الأبوات بفضل فضل الله تبارك وتعال فتجد هذه الشريعة لتتبني صلى الله مع أكمل الوجوه وأتم بها لا يحتاج الناس إلى شيء آخر معها وإذا من فضل الله علينا وعلى الناس فطع الشباب ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها آه ده بيحل مشكلة بعض الناس اللي اكتبنا احنا ليه يكتب الكتب المبتوبة دي بقى مفصلة في العقائد وكذا مدام اه, اه احنا ده الذي جعل علماء الأمة يكسرون التصنيف بعض الأبواب والردود هي إيه؟ الردود على البيضة الرد على إيه على البيضة هو ده السبب إن تجي برة تحدث قالوا السنة مش هيسيبوا المجالك إلا أمر كذا لما يتصدون لهذه البيضة فيوفن دونها فتتسع الردود لأن الردود على الشبهات شو هاد البطلة إيه أشيطان عمل كذا ينزع بشباهات لا تتوقف كل شوية شوبها وانت مطالب شرع انك تتصدى لايه للشبهات وتتحضها. في فايه اللي يحصل في يتوسع في الردود ويتوسع في الكتاب ايه السبب يجي الناس تطلع شبهات في القدر يتصدى لهم اهل السنة في فايه يتوسعون في الرد الناس تطلع شبهات في اثبات الصفات المعطله فيتصدى لهم اهل السنه ببيان الحق وهكذا وهكذا كانت قال لك ولذلك لله ضر عبد المقصود لما كان بيتكلم في مساله العذر بالجهل الناس بتلومنا في اننا نتكلم في العذر بالجهل لكن لا يلوموننا احنا بنتكلم رد على الايه على البدعه التي ظهرت قال بدعه مثلا بدعه التكفير نوف هل نقف الناس مكتوفه الأيدي من هذه البدعة ولا يردون عليها قال ما حدش قال السنة كتب في هذه المسائل ابتداء لكن اللي حصل ايه كل الكتابات تعتبر ردود على ايه على بدعة بتظهر لان مش ناس مش هتقف مكتوفه الأيدي ما من بدعه تظهر لو بده متصدي لها وبين الحق فيها خدت بالك معايا فهو نفس الكلام ده دي طريقه قال السنة ان كتاباتهم اتسعت لايه اسباب الشيخ بلاقا كلما بدا على شخص مدعى ايه اللي حصل تصدوا لابد ايه بالرد للي دي ايه للي دي امانة في الأعناق لابد من بيان الحق للخلق ولابد من تبليغ لتبينونه للناس فلا بد من بيانه وإضاحه والحفاظ على دين الله عز وجل نقيا صافيا ليست فيه أدنى شائبة وده اللي بيسمى يا جماعة ها؟ بسمى ايه حراسة الدين شترك معه ازاي وده اللي بيسمى ايه حراسة الدين فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا صار كلام المتأخرين ايه كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين يعني بول السبب بعض الناس تصور ودي من دينة نجوزيات ان لما الناس كتب الكتابات كثير اللي هو الخلف بعد السلف يبقى دول ايه اعلى عبارات السلف كما يقول الامان ابن القيم رحمه الله كانت قليلة كثيرة البركة فليك أسئلة ليه البركة اللي منملك رحمه الله تجد عبارات محذول يلا احذق قواعد عن السنة في اللي في الاسماء والصفات الرجل أسأله عن استواء يقول المستوى معلوم أي معلوم في لغة العرب حقيقته بأنه العلو والارتفاع ما تقولك أنت زي على ورطة فعل معروف في لغة العرب والكيف مجهول لأن معلوم عند ده السنة الكيفية يفوضون علماء الكيفية فقط زي ما نيجي ببين لكم مش كله مش تفوض كامل لأذا تفوض من عضا الله وذلك أخطأ من نسبة مذهب السلفي في الصفات إلى التفويض الكيفية فقط ليه؟ لأ من إدراك الكيفية ممتنع, ممتنع. لأنه لا يتم إلى بثلاث أشياء والثلاثة مش موجودين إما. إما برؤية النظير أو الشبيه أو لأنه أنت مجي واحد يكلمك على أي شخص أنت عارف الشخص يكون يا يطو... أكد لأنه أنت عارف له نظير له شبيه وإما باخبار الصادق ماشي وإما بخبر الصادق إما برؤية الوجود النظير أو الشبيه أو خبر الصادق وأنت عندك رب جل وعلا لا ليس له آه وإما بالمشاهدة حاجات حاجاته إما المشاهدة إما برؤية الشبيه أو النظير أو بقول الشبيه والنظير أو بأخبار الصادق والتلاتة متفقين الرب ليس له نظير ولا شبيه عز وجل ليس كمثله شيء وهسبيع البصير والناس لم ترى ولن يرونه في الدنيا ولن في الدنيا تكون في الاخره واخبار الصادق النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبرنا بذلك فاضحت الكيفيه ايه لا سبيل الى العلم بها لا سبيل الى العلم بها ماشي مالك كيف مجهول خلاص هي به واجب به واجب لأنه لا يزبط الإسلام إلا على ضار التسليم والاستسلام. خدت بالك والسؤال عنه بدعة. لأن السؤال عن كيفية ماشي ده إيه سؤال غير م... لأنك تتسأل عن شيء غير مشروع لك أنت علمه لأن مباطك كله حاجة علمه موعك. خدت بعك إنزين هاي في كلام اللي إيه اللي ما هو تحاور. إنه علم من حُزِل عنه علمه ها ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. وصاف المعرفة وصحيح الإيمان وتذبذب بين الإيمان والكفر والتك... والصدق والتصديق والتكذيب والشك واليقيم واسهوزاً تائهاً شاكاً لا مؤمناً المصدقة ولا مكذبا جاحداً زي ما نطعاك في المتن يقول هذا الكلام منظر. ليه أسمى المرامة علمة بحزرة عنه علمه إذا أنت ما علمك الله أنزله واللي حاجة بعلم عنه يبقى ليس لنا أنه النطوبة شو مش إمام خبابلك إيه في ده. ده وكلام كثير في العبارة الإيه خدتما لكن تزاي اللي مم مالك, مالك. وهكذا فعباراتهم كانت قليلة كثيرة الإيه البركة ولفضل علم السلف على الخلف أنا أود لكم تقرأوا رسالة دي بترش من رجب الحنبلي يا ريت تجيبوها تقرأوها رسالة فضل علم السلف على الخلف فضل علم السلف على الخلف لأن علمهم كان عميق كان عميقاً، أعمق الناس علم، وكان فعلاً علم نافع ينتفعون به، علم نافع يورسهم الخشية والطاعة وتعظيم أمر الله عز وجل ونهي، علم نافع. وذا المقصود الآن من إحنا نتعلم؟ إحنا عزين نتعلم علماً في نعوذ بالله من علم لا ينفع. عزين نتعلم العلم إيه؟ الذي ينفعنا في أدعب ذيتنا لله عز وجل. الذي يورسك العبودية يلبسك رداءها ظاهرا وباطنا هذا هو العلم النافع الذي تحتاج إليه الذي تلبس به رداء العبودية ظاهرا وباطنا تكون لله معظما وقافا أخبرك بعاية تعبد ربك عز وجل عبادة صحيحة فعلم السلف كان عميقا نافعا فيقول الشيخ فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين قليل فإنه قليل كسر الـأي البركة لا كما يقوله ظلال المتكلمين نعم سيدنا علي الكلمة في ناس في قال العلم نقطة كثرها الجاهلون في ناس كاتبت فيها زي ما ذكر عبد الله بن زيد في كتابه الرائع والذي أتمنى تقرأه أيضا اسمه تعالى وخطره على تأثروا على على سنة والكتاب كتاب التعالم ده كتاب رائع مصحيح اسلوبه عالي لغويا لأن الشيخ باكر كان طبعا رحمه الله رحمة الله واسعة كان متبحرا في علوم اللغة وكان متميزا بالاسلوب القوي الرصين رحمة الله عليه فالكتاب ده جميل قوي كتاب التعالم مهم ده مش كبير لكن جميل قوي ورائع فالعلم نقطة كثرها الجاهلون كتب الناس وفيهم صنفهم هل كتب الناس فيها مصنفة كسرها الجاهل فانظر فكما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم ان يقولوا بقولوا هم ضلال المتكلمين يقولك ان طريقة القوم اسلم يعني سلم وطريقة ايه وان طريقتنا احكم واعلم ماشي وده كلام طبعا عبارة يناقض بعضه بعض ابتداءا ولا يقول إلا كما قال شخص الإسلام نتظر إلا من غبي لأن لو قال ذكي ما قالها كذا ليه؟ لأن زي بقى أسلم أسلم ودكتب أعلم وأحكم والسلامة لا تكون إلا في العلم والحكمة. إزاي؟ قونها أسلم يبقى إيه؟ يابد أن تكون الأعلم وليه؟ ولا أحكم لأنها يبقى الأقل علما ماشي؟ هي الأسلم؟ لا السلامة في العلم فالعبارة ينقض بعضها بعضا وزاك قال إلى تصل إلا من إيه إن قولة غبي قولة غبي لا يعرف خبرك إيه كيف يوجه الكلام ثم إن هذا الكلام هذه هذه العبارة برا بطلة في المعنى لأن متى كان متى كانت إيه متى كانت اتباع الخلف أسلم وأحكم إن السلامة في اتباع السلف في مكان عليه القوة في مكان عليه القوة هؤلاء من فرصة جهلهم لمال الكلام تصوروا بقى ان السلف ما تكلموش عن الايه في الممكن والواجب والممتنع وعبارات الايه المتكلمين كده بقى ايه انهم بقى ايه قاتوا بنا ما اعتبيوا الاوائل السلف اعراضوا عنها وعن غيرها وعن كذا وكذا لانها مصطلحات فاسدة تجتملوا على حق وباطل بل وبعضها قد يكون كله باطل وتخالف الكتاب والسنة السلف من عمق علمهم من عمق علمهم سلموا للوحيين لأن العلم كله فين؟ في نصوص الوحيين فهذا من عمق علمهم أما هؤلاء من فرط جهلهم خد بالك أعطوا ورفعوا العقل عن شأنه وراحوا يأخذون إرس أقوام الهالكة ضلت سواء السبيل ولو كان فيما ذكروه أو كانوا عليه علما وحيث لهذا لهدي به أقوامهم يعني هذا العلم علم مطارجا دخيل علوم الكلام والفلسطة علوم دخيل على هذه الأمة أتتها بعد التراجب أتتها بعد التراجب فهي علم إرس أقوام هالك ضلوا سواء السبيل ولم يهتدوا طريقا ولا سبيلا ولو كان فيها خير لا نفعت أصحابها بل ما نفعتهم أضلتهم وما ولذلك ما حدث في الأمة من انحرافات وزيخ إلا بعد هذه التراجب إلا بعد هذه التراجب أنه امترك الوحي المعصوم الذي فيه الخير كله وانشغلوا بأزيل الأشياء فيليست فالسلامة بفضلها طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأسلم كانوا أعمق أعمق الناس علما وأقلهم تكلفها فانظر وين طريقة أحكى وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه نعم لم يقدرهم قدرهم يعني يقدر السلف قدره ويعرف حقهم بعض الناس يتصور زي ما قلت لك انهم ايه انهم عشان ما صنفوش او ما فيش لا ده كانوا جبال في العلم جبال قامات عالية قامات عالية ولله يضر دروا ابو عامر ابن العلاء احد القراء السبعة اذ يقول ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال ما نحن في من مضى الا ايه كبقل باق زي الباصل كده والنبات اللي يشبه ده نسموهم باق هاو كرات هاي النبات صغير في أصول نخل طوال لأنه نصل إلى هذه القامات العالية هذه القامات العالية فمن لم يقدروا نقادرهم هو الذي رد هذه العبارات رد هذه العبارات وكما نسمعه في أزمناتنا قبل كبين قبل كبين وقال بعض الناس يطعن ويتكلم لا هذا كلام كل باطل السلف رضوان الله عليهم لا شك أنهم هدوا سواء سواء كانوا على الجادة وكانوا أعلم الناس وعلمه هو العلم النافع, النافع رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وكما يقوله من لم يقدر قدرهم من المنتسبين للفقه انهم لم يتفرغوا لاستنباطه يعني يقول لك أنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه مشغولين بالفتح بالجهاد والدعوة ضمط فراغوش الصنباط هذا كلام زي ما قلت لك أنا قبل ذلك أو العادة قلت يعني لا يقولوا لفعل إلا جاهل زاي ده هم أخذ الفقه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك هو الصحابي مجرد ما يصلي مع النبي صلاة ويقف ينظر النبي وهو يتوضأ أخذ الفقه الصلاة والوضوء وإيه بلا أي خلافات أنت بقى تدرس الروايات والاختلاف الفقهاء والقول الراجح وممكن يترجح لديك شيء يترجح عند غيرك خلافه وتدخل وتقول هذا لتصل ومش تصل هو كان عنده من يقين للي رأى النبي رأيها مباشرة صلى الله عليه وسلم وآخذ منه أخذ مباشرة فقال جاد مع النبي غزو أو غزوتين فقه الجهاد كله انت ما دعوك تدرس بقى وتخش في عناق كبير والمسألة دي تجاتوا والمسألة دي قا ده انت كونها تدرس والبعض من غير دراسة بيخبط في هذه الأبواب من غير ايه لا دراسة ولا حاجة بعض جاهز دي الكلام يقول لك اه في دعوة على النت عشان الناس يخرج اه يحرروا فلسطين ويعملوا مش عارفة الكلام غريب جدا يخرج ازاي يعني كيفية هذا القروج ايه نوعه في الجهاد وفي العدته وعتاده وشروطه والوضع وشروط ايه شغل ال اللي بنسمع ده خدت مالك وبعض الناس يسارع المكان اللي فين درس فيق المكر فين درس المصالح والمفاسد فين درس فين الواقع فين النظر في ك في المآلات لا حول ولا قوة اللي بيحصل ده خدت مالك شغل كده ايه يعني لك أبواب خطيرة جدا ومسائل مؤمنة جدا ونبغى الناس أن تدرس بدائرة وتعلم الفقه فيها وتنظر للتاريخ والواقع وملبسات كثيرة وممكن تعرف الحكمة وتعرفش الفاتوهة قسموا أهالاً لينزال الحكم على الواقع يعني ممكن تدرس الحكم تمسك كتاب فقه الجهاد وتذاكر الكتاب أو القناعة وتذاكر لكن لا تستطيع أن تنزل هذا الحكم على الواقع ليه؟ ليس لديك خبرة وليس لديك نظر واسع في ضرائط الواقع وليس لديك تعامل مع التجارب وليس لديك كذا وكذا وكذا مش مجرد ما درست خلاص نازل لا. والحكم خلاف الفتوى والحكم خلاف الفتوى يسيكون عندك دراجة تفصيل ونظر في حال الناس وبعض الناس طبعا تصور إن لما مهامه صورة وربنا منعنا ما نقعد في المساجد ان احنا كده الحمد لله بقى قادرين ايه خاتبالا خلاص كده احنا كده وصلنا لدرجة التمكين وان طالما الناس وقفت وزعت في ميدان التحريق حصل حصل يبقى كل حاجة هناك في فيها وهيه وهي تحصل ايه الكلام ده أمر أنا ده الله وكاتفيهم لبسات كثيرة وكاتفيهم لبسات كثيرة لكن مش كل حاجة بهذا الواضح في فيه في فيه عشان نتاق الله نتاق الله في دماء المسلمين ما ينفعش التاريخ بيعيد نفسه من جديد يا جماعة نتاق الله عز وجل ما ينفعش هذا الكلام في أمور كبيرة ما ينفعش فيها القرارات العشوية. وما بقى قروط الفوضوي وما بقى الامتفاعات الغير محمودة ومينفعش بقى كلام فرد أو فردين وما ينفعش ما هو ده اللي دمر الدنيا قبل كده وفي النهاية حصلنا ما تحصلش حاجة بل بالعكس تضيع اللي في إيدك فيش أي مصلحة كله مفاسد ودماء طراق ما في أيدينا خلاص خلت بالك ونعيش مع نفسنا كده في أفكار وأحلام مريضة عش يا جماعة لازم نراعي الواقع ولازم نراعي حكام الإسلام وشرائعها ولازم نراعي أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وضرء المفسد وتقليلها ولازم ننظر في فيما وراءنا من تاريخ وتجارب وعبة أنا باستغرب هنصل إمتى بالنحن ننضج كل ما يحصل أي فاق طفرة فات فأطفر. نعيد الذي كان ثم ننتهي الى متين إليه وناقف عند أم ما فيش ما نتجوزوش كده. والناس تزعل لما نيجي نتكلم ونقول يا جماعه ما ينفعش لازم نراجع تجارب الماضي لازم ما نكررش تجارب الغلط لازم نرش... رجاله انتوا بتهاجموا مناجمة بس هجمه امال نسيب سال لما تضيع ودماغ المسيبين دي في رقبه مين امال نسيب المسائل تضيع ويضيع ما في يتمكنوا حصل قبل كده ما ينفعش. ما ينفعش. لازم نفقه المسائل فقه جيدا ونقدر الأمور قدرها وننظر في شرع الله تبارك وتعالى ودين الله عز وجل فزي اقول لك اهو خدت بالك ان ايه ان انت بعضه هو نفس الكلام زي ما دول كانوا لك السلف كده برضو كثير من الناس بتصور كده يتصور كده هو انت لما تيجي انت دلوقتي حضرتك هتدفع فيهم بتجلب عليهم فساد المسلمين وتقول لي عشان كذا وكذا وبدون مرعاه لأحكام احكام يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر في مكة ويعذب أصحابه وتعذب بإخبالك تمين هل هناك أحد أغير على حرومات من النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا يكفر وقال في حد أغير أو زيه حتى يكفر منفعش صلى الله عليه وسلم أبي وأمي لكن ليه أحكام دي لابد أن نضبط به لابد أن نضبط اقرأ كده الكلام في في العمون كان الشيخ الزامن التيمية وغيره العلماء اقرأ وشهوا الفقه بتاعهم كلام ابن القيم رحمه الله العلماء ومراعاه المصالح والمفاسد لماذا لا نريد أن نتعلم من التاريخ ولماذا لا نريد أن نستجيب للنصوص لماذا كلام غريب يا جماعة ما ينفعش لا بودي ان نضبط ونفهم المسائل مفيش حاجة اسمها واحد يقول لك ايه تفتح لي بقى التليفون بتاع النت لا اصل جايه جايه دعوه بتبقى الدعوه منين وراحه فين من ومين وراها, من وراها؟ مين وراها شائعه تطلع مين وراها راحت فين وحتى لو حقيقة نرجع لايه دول العلم العلماء دول اللي ساكن شغل الدماغ ده بقى ما هو ده اللي الدنيا كل واحد بدماغه ده كل واحد في فوادي وكل واحد حسب بدماغه يقول له ده كلام ما ينفعش والله ده ولا موت الدين بصيله كلام ما ينفعش دي هواه متابعه لازم الناس يلزمون الجاده تعاون على البر والتقوى يرجعونا يرجعونا للعلماء وكبارهم القرارات تبقى في أولويات للعمل أولويات والاولويات ما فيراش الأفراد على قياداته ما ينفعش لا ده كلام غلط خالص سيد قطب في في في في, في لماذا اعدموني لما اتكلم عن الدروس المستفاده من تجربتي اللي أعدم فيها قال كلمة على الامر جميل جدا قالك لك ما ينفعش اي قياده في أي عمل تاخد على الافراد ان هو مين بيعلم الثاني ها الفرد بدماغه ولا الشيخ اللي بعلمه لا الامر انعكس في واقع مصر للأسف وكثير من بلاد المسلمين اليوم إن الأفراد يستحسن حاجة يا الناس تمشي على مزاجه يا الناس دي وحشة وفيهم وما ينفعوش كذا وكذا, وكذا, وكذا وده الناس يأخذ بالك وشعرف وناس ده, ده جبنه واخذ بالك وتخاذل وك... أي جبنه وتخاذل جبن؟ الناس الكبار مرت بسنين وسنين ومرت بأزمات وتحملت أشياء لا تحملان ما قال هذا الكلام ليه وأحرص الناس على هذا وأضر الناس به أقول عندك ضابط راب وتأخذ المسائل من من المشاكل اللي, جا... اللي داروا الواقع وعايشوه وتعاملوا معه مش أي حد المسائل ما ينفعش كده فعش الوضع ده ما ي... بالوصورة دي هنمشي في طريق التردي وقبالك والضياء والله وما نعملش حاجة احنا عايزين الآن ننشغل بوطاعة الواقع عايزين نعلم الناس ديننا ونتعلم وعقائد وفق ونفهم ديننا ونتربى في أولويات وساعتها ساعة نومكة للإسلام بفضل الله عز وجل هتاجي كل المشاكل دي اتحلت ده كل المشاكل اتحلت هتاجي بنصره المستضعفين وهتاجي كل حاجة ايوه عايزها بضوابط بما لا ترتب عليه مفسدة وبدرايه الواقع درايه الواقع يا جماعه ما ينفعش ما اقول لك روح مكان انا عارف المكان ده ماليه مقدس بالسلاح وفيه وفيه اقول لك روح ازاي ولا تروح ازاي ازاي ما ينفعش تعالى في كلامك كلام غلط لا يرضي الله ولا رسوله حذرنا من حتى حش حدد النتائج مش هينفع كده والله تتقي الله في أنفسنا لازم الناس ولازم ولا بد للعاملين ولا بد ان يبقى فيه ضبط وربط شوي شغل الخباله قد ما لا ما ينفعش تشرص دم ما يقضيش مصلحه مش مش هيعمل حاجه والله نخش ان يفرض علينا واقعا ونحن لسنا مؤهلين لا ولا حق ويتم لاعدائنا مخططاته وي ما يدينه لا بيدعم ما لا يبلغ لإيه أعداء الجاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه اللي مصيبة فلا بد أن تفوت الفرص على أعدائنا ولا بد أن نفهم ونفقه ونعرف الإيه الأحكام الشرعية فيه ونفرق بين الحكم والفتوى ونفهم مسائل فهم صحيح فعش من ديت دي مصراقة لك دعوة إيه دعوة دي إيه معنى دعوة على إذا كلام تبدأ إحنا عندنا ده ده ده سيدنا عمر كان بيتعرض لمسئله مع اهل يعني كما قال أحدهم يفتي أحدهم في مسألة لو سئل فيها عمر نجمع على اهل بدر ده اللي انت بتدعي اللي اللي اطلقتها هدية وعنته انت رحت تسمعها وتتجاوب معاها والناس دي مسألة كبيرة لازم يجتمع لها الحل والعقد والعلم والدراية ويزنون الامور بميزان وميزان مش انت قاعد كده حضرتك قدام البتاع على طول بسرعه تروح ايه خدت بالك كل حاجة طلعت على دماغك وطلقت الناس جريت والسيد فعش. ما هو ده اللي قاله سيدنا علي رضي الله تعالى ياكم مين اكتب عني الناس سلاسة عالم رباني ومتع... وده يشوف عبارات السلف ايه؟ وشوف ازاي انها اعلم واحكم واسلم ها والله اعلم واحكم واسلم فهيكم مين اكتب عني الناس سلاسة عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهامج الرعاع اتباع كل ناعق لم يستضيقوا بنور العلم لم يجاوا لركن وثيق اي كلام يسمعوه يطير وراه احذر أن تكون من هؤلاء احذر أن تكون من هؤلاء ماشي فلم يقدروا ما يخضرهم من المتسبين للفقه بأنهم ايه؟ إنهم لم يتفرقوا لاستنباق لا درواهم الله على كانوا أعلم وأحكم وأضرأ لأن أولا كانوا كما قلت لك أخذوا المصدر النور بباشرة ثم هم أهل اللغة وهل مكة أضر بشعابها ثم شافوا البيان رأوا البيان رأي عين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوتوا لأن دولوا اصطفاهوا رب العالمين جل وعلا اطلع الله على قلوب العباد وجد أصفال قلب محمد صلى الله عليه وسلم فإيه فخصهم. ثم اطلع بعده وجد أصفال قلوب قلوب قلوب الصحابة فخاصهم بهذا فهم أولا أخذوا الأخذ المباشر للدين نزل الكران والسنة بلغتهم وآلوا مكة تضرب شعابها ماشي بهم أخذ ورأوا البيانة العملي طب بعد كده حد يفهم زي فهمهم أبدا فضلا بعل ما أوتوه من الايه من الأيم من من من القريحة الوقادة العجيبة، فلذلك ده اللي قام بعد كده كله ايه اصطبط من كلامهم ومن مواقفهم ومن فتوائهم واخد الكلام ده منهم، لكنهم رضوان الله عليهم لم يحتاجوا له لو ما لين لم نحتاجوا لكتاب العلم والصوفية كانت القاعدة موجودة في أذهاني وما حد بع بع بدك شيء تبيع ال ال ال الذاكرة قوية والخبرك القريحة الوقادة والفهم عالي فبسرعة على طول مش محتاج اللهم الله, الله تبارك وتعالى عليهم فيقول لهم لما تفرعوا للاستنباطي لما تفرعوا للاستنباطيه وضبط قواعده وأحكامه طبعا ده كلام كله باطل امال اللي كانوا بيقولوا الصلاه والصيام والزكاة والأحكام الشرعية وأحكامه مع اهل الذمه واحكامهم واخد بالك انت في الجهاد وتفاصيله واحكامهم ده كله كان بيجي منين امال الاحكام دي كانت ماشيه ازاي ها المجتمع ده اللي كان ماشي بالصورة العظيمة دي في كل جزئياته كان ماشي ازاي لولا انهم يعلم الله لا أرصخ له الأمة وأكثرها علما وأكثرها علما لكن القائل ده عشان يباه ما شافش مثلا كتاب موسع لأحد الصوّلة أو أحد التابعين وشاف كتاب موسع لأحد تقول لك بس كده كتاب موسع ده دول يتفرغ باليه يستنبطه الدراسة وإذا ما تفرغش ما تفكروا على هاده تفهمت بله ده بالعكس يقولون كلها أصولها وقواعدها ومعاقيدها كانت معه كانت معهم، اللهم صليت فارق الله على عليه، وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، لو عالم الجهاد بأو جزا، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه، طبعا كلامه هي كلام باطل، كلامه هي في غيظ البطلان، هم أفقه الناس، السلف أفقه الناس، وأكثرهم علما، حتى ما قياس العلمي، ماشي؟ يقول فكل هؤلاء باشيخ دع لك على هذا الكلام، الإمام بن يقول فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف الذين يقولون هذا الكلام محجوبين عن معرفة إيه؟ مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم طالله وطالله ممتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاستغلال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها تشوفوا الكلام يعني ولكن اللي حصل أنت تتفرع كثير هو كان يراعي أصل المسألة أصل الوضع والتفريع كان يبقى خلاص ما عندكش مشكلة فيه هو أصل المسألة ولحد دلوقتي احنا تلقى أزمتنا أزمة تأصيل أزمة تقصير ممكن تلقى واحد حافظ مسائل كتير وعملوا كرة المسائل يوزنية ولكن ملغبة خالص فاهم وتدخل المسائل ليه انه ما أصالش المسائل صح ويتبقى فرحان اه عنده علم عملي كلها يا بدا يا حبيب جيبات عن توصيل مسألة لما مش توصيل عنه خبرك معاذ إيه هو نل نلفارق بعد السلف هم الخلف اشتغلوا بالأطراف يكتب بقى أنا ممكن أنت ممكن تمسك إحنا إذا تعرفين مث تقدر مثلا تدرس القواعد الفقهية علم القواعد الفقهية تلا قاعدة مثلا هي في خمس كلمات الضرر يزال قاعدة مثلا الضرر يزال قاعدة ماشي أو لقلا زلو بالشكل قاعدة تيجي تلاقي في التفيعات يجي مقاتل المسائل متأمون بتحت هذي القائل الفرق بقى إيه؟ إن ده واحد عمال يكتب في التفيعات ومعندهش لإيه؟ ده مع الأصل المسألة، فسألة جدا في وقت إيه؟ يطلع منها لإيه؟ الفروع بتاعتها، أمر ساد فهم انشغلوا بإيه؟ خاتبالك إيماته مرعاة أصولها وضبط قواعدها وعلى الفكر ده اللي بيحل المشاكل كتيرة تأصيل المسائل وضبط القواعد يحسموا المسائلة وإيه؟ وخبالك ويوضيحها وإذا كتلقى مثلا ممكن اتنين يختلفوا جامد جدا وكل واحد يقفوا في وادي ولو أصّل المسألة لاتفق أولى ظهر الخلم أولى ظهر إيه؟ الخلم بعد أن كده مشكلة إيه يقول الخلف اشتغلوا بالأطراف أطراف إيه؟ يعني عندي أصل بيطلع منه إيه؟ جزع شجرة متفرع منه ايه ها؟ فروع. فروع واحد بيمسك في الورق او الفرع وده الجزع هو, هو الاساس خبارك انت العاصل موت خلاص ده متفرع فسهل جدا انا لما اجمسك انا اضعلك مثلا بسيط حاجة مثلا ايه اصلها كده متفرع فيها كذا حاجة انت ممكن تشد الفرع ده يحصل ايه يتقطع في ايدك خدت حاجة لكن هو من مسك الاصل ايه يسحبه كده كل الفروع بتيجي وراه لان الاصل كله معاه هو ده المسألة باصيل المسائل تقعيد المسائل فعشان كده ده فضل الله يؤتيب الاشاء ان المسألة تقعد وتؤثر والباقي ماذا بسيط خدت بالك ايه بسيطة انه ناجي تابعا بسهولة مش محتاج جهد كبير السلف الخلف ان شغل بالاي اما السلف ان شغله باي المسائل المساء تقصيلها وتقعيدها وضبطها ماشي وشد معاقبها شد ايه يعني اشد مع عقيله زي بقول لك اهو أنا عندي حاجة متفرع حبل فيه نور كتير كده كده وفينا أنا عندي الأساس بتاع الحبل ده اللي ماسكه اشد وروح جايب كل الايه اللمبات المعاقد بتاعتها واحد تاني بيشد لمبه من هناك بيطلع بايه باللمبه طب واللي ماسك الاصل الحبل يشده كده يروح جايب كل ايه كل اللمبات معاه لان مع شاد إيه الأصل الاصل بتاعه ها نو من هم أجمع ها ايوم اجمع اللي مشاغل بمعاقيدها اللي معه معاقيدها ختبرك مع الزاد هو الفارق، هذا هو الفارق، فيقول وشد معاقيدها وهي مموه مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، نعم، هي مموه كتمو، المطالب العالية في كل في كل شيء، مطالب عالية في كل شيء، زي دلوقتي يجي مثلا دل ده ناس احنا بقول لك مع أي انتبه معايا ما بيجي نتكلم أو يجب من القيم يتكلم عن العبادات تكلم عن إيه عن أصناف الناس في العبادة في مدرجة السالكين ده بيتعبّن ده بيتعبّن أربع أصناف زكارة جاب لك أعلى صنف منهم بها اللي بيعبد ربه عبادة الوقت كل وقت على الإيه؟ على مراد الله في هذا الوقت على مراد الله في هذا الوقت تعال أنت لو طبقنا الكلام ده وضع وبناقش السلف ده اللي هو العادي على أعلى شيء على واقعنا هتلاقينا للأسف قليل جدا من الإخوة اللي سائر على هذا الظر الأخ كل يوم ها شيء في وقت بحتجيه في المكان الفلاني، وقت مش عارف في الحديقة الفلانية، عارف عند الفلان ننظر نين هذبه هنا وهنا لا تعليم هنتعلم ولا دين هنبلغ ولا تربيها الربي ولا ما استعان والله حاجة غريبة جدا هي أبني فتحة عشان دور تجري كده وكده طيب يا حبيبي اتعلمت حفظ القرآن مفيش طيب اتعلمت حاجة من سلطة نفسه مفيش طيب عقيدتك عرفت فيها حاجة مفيش طيب التوحيد طيب اللي انت بتعمله ده نفسه درسته اللي بتعمله ده درست في خلاف رعان المنكر درسته مش مابل العلم قبل القول العمل صح ينفع عبادة من غير معلمة الحفاظة يا منها طيب يا عم اللي انت بتعمله ده درسته. مفيش. يا ابني بتعمل انت اتخبط زي كما تلعب الصبيان بالكوره ويوردك المهالك وتظن أنك تحسن صنعه تظن تحسن صنعه المطلوب الان ايه دي فرصة فتح يبقى نتعلم ونربي ونبني عشان تنتهي المشكلة ما تنشغلش بالأعراض وسيب المرض ما هو الحصل ده ايه ده اعراض دي اعراض فلانا مش عارف التاخذ ومحتاجة فل... طبعا كل ده لا جوز ما خلافش مع... كذا كازك... ايه ايه بقس ايه المرض المرض ضعف المسلمين وعالم تبكين الاسلام لو ان الاسلام ممكن وشريعته حاكمة ودولته قائمة ما رأيت شيء من هذا يبقى ما تنشغل بالعرض وصاب اصل الموضوع عملنا حاجة ولا عملنا. حاجة هنضيع في وقت انشغالنا بالاص تعال نعالج الاص ولمنج السلف كلما تدرون ستضبقوا تفهموا همامهم عالية أنت لو روحت للطبيب أنا أستحليهم وعالج لك عرض ده ابنك عفانا الله ياك أو ابنك عنده شوية سخونة وبيستنطق ويعمل فراح فرح بتديره علاج للسنطة وعلاج للسخون بدون ما يبحث عن أصل الموضوع هيصحى الولد ده. هنفضل نعيد ونزيد مش مخلصين لكن نشوف أصل الموضوع تتحالي المشكلة تتحالي المشكلة هو نفسك وزكنا هذا تعملين اللي كم بيحصل في التسعيلات والتمنين بس وقع آه واللي كم بنضيع في وقتنا ضيع في وقتنا مش نعمل حاجة لا الآن فرصة نبني والرب ونعلم شوف طعات الوقت الأم لما تعود إلى دينها وتتربى عليه وتستقيم تحل جميع مشاكلنا بإذن الله تعلو كلمة الله وتحل جميع المشاكل ينصر المصطبعفون وتقام الحدود وتؤمن السبل ويطعم الجائع ويضرع على يد الظاق وتبقى المسألة كلها تحلل يبقى أنشاء اللي نركز على وده طريقة السلف الانشغال بالإيه؟ بالأمور العالية بالأمور العالية مش توقع تضيع وقتك تجري لنا وإينا طب تقدر تجري وبعد كده ايه؟ تعدي ستة شهور بتاع ونعود ايه يقول لك بس كده ويقفل الاب وبعد ترجع وانت حضرتك ضيعت وقتك اتعلمت حاجه ما فيش التزام ابص لكم وده حصل كتير يا ما شفنا التزام كتير والناس ما بتتعلم ولا بتتربى ولا ولا ضبط ولا رب يحصل بعدها ايه شهد يبدا ايه كل واحد يمشي في حال سبيلو اللي قصر يقول فرق وكأنه شاء لم ياخذ وتبدا العمليه دي تيجي ثاني صفحه وبعدين طب وبعدين متى يبلغ البنيان يوما تمامه كلام مش هينفع إيه سببوا؟ أننا لم نشغلنا بالهمم العالية لم نلتزمنا بفهم السلف مع عقل الأمور وأساسها, وآساسها يجب أن نفقه واضح؟ وشد معاقلها وإمامهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء فالمتأخرون في شاء الشيخ السابنة أيها رحمه الله إما يتكلم عن عز المسلمين في المدينة في كتاب السرم المسلول يقول لك إيه؟ يقول رحمه الله إن هذا العز اللي بقى بعد هو ثمره صبرهم في مكة صبرهم في مكة صبروا وانشغلوا بس صبروا غنيه رب ويعلم صح الوقت فعزهم الله بعد ذلك عزهم الله وفتحوا فتحوا واقاموا واضح في كل شيء والمتأخرون في شاء والقوم في شأن آخر عملنا زي زي زمان يعني ايه هو في... يعني هم فعلا يعني هم بنا جي السلف بنا وإحنا زي ما كان بعض الاخر ييجي مثلا يقول لك لا ده القتال واجب دلوقتي واجب دلوقتي ليه من ضمن يعني الحيسيات يقول لك واجب لتخليص الأسرة ماشي هو وفعلا واجب لتخليص الأسرة بس من مين ها؟ من القادر اللي مش هو في حكم الأسير وهو والناس الثالثين استغربوا لما الشيخ هو بكر جزالج في التمانينات وسؤل حفظه الله عن القتال والخروج دلوقتي فقال كلمة جميلة قال المسلمون الآن في حكم الأسرة يعني ها الكلام ده كلام العلماء بقاله يعني انت احنا عادين دلوقتي فضل ربنا ورحمته لكن ممكن تجد شوية يلمون منها صح صح ولا غلط ولا فحنتا فضل ربنا عليك إنك في نعمة تستغلها صح الناس جنعت عليه وكان يخرج خلاص واحزاي واحبرص ازاي عمك ولا اخوته زي يخرج خدت بالك من اللي بيبص تحت رجليه في السجن قعد تضحك قلت له ما الشيخ ابو بكر كلامه كان وحش اهو الراجل قالها قبل كده إحنا بقينا أسر حقيقيين نستريح بقى كده حلو مش كده انا ادي احنا الراجل كان حكمي اسر أسير حكمي زي ما أنت بتقول دي ايه طهر حكميه وطهر حقيقيه حاجة حقيقة بتقولوا ما دي احنا بانا ايه اهدي بانا اصرح حقيقة ما دي يا الشيخ معا بتقولوا العالم كما قال الحسن البصري يرى الفتنة وهي مقبلة ويرى غيره وهي مدبرة بعد ما كل الدنيا خربت وكلنا ناس عرفت ان دي فتنة يا دي كانت فتنة ما بنوهم لا أقول دي فتنة ما العقل من التعصى بغيره فين قدرتك فين وضعك وانت ما احنا عارفين ده مخطط كيف فيه ده م أنا أعرضك ولكنه ده ينفع ينفع فاش بس ده يكون فاش ثق وفاهم فاهم مع مسائل أخبار ما يعودش نعيد في تجارب فاش لك كده والله واحد وإيجاب أخير لي. كلام ابن العربي رحمه الله وين استنصروك ولا أبود وجاي بقى وين استنصروكم في الدين فعليكم إيه آه كلام صح بس ده المين لما قال المسلمين لهم دولة وصولة وجولة ينصر. لكن كل لا بعضنا كبعض زي الغريق اللي بيستغيث بغريق مثله هيطلعك إزاي ما زيك كله زي بعضي الله نرفع للصعاف المسلمين ورفع للصعاف أن نأخذ بأسباب التمكين الحقيقية أسباب التمكين الحقيقية يا جماعة نجلس نتعلم ونتربى ونعمل عمل منظم ومرتب مش عمل فوضوي وعمل كل واحد بدماغه وكل وحب كذا مش... والله لن يجد شيئا ولو حدث مصيبة كبيرة ما هنعرف نتصرف مش ينفع لا عمل مرتب منظم منسق توظف فيه طاقات وتقدمه الواجبات ها بفي وضع وتربى الأمة وتتسخ قاعدتها للدين والالتزام الذين ينصرون الله ورسوله وكل حاجة جاية في وقت يعني. فعش فشوف بقولك الشيخ يا... بقولك فالمتأخرون في شيء والقوم في شأن الآخر نعم الله هم فهمهم عالي نحن فاهمين على يدنا فهم السلف كان فهم عاليا وعميقا عالي وعميق ماشي وقد جعل الله لكل شيء قدر نعم طيب ما كان قبل قد شرح بعد هذه المقدمة الجميلة بقى اللي قرأنا مع بعض النتوال هذه المرات السابقة يقول الشيء وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء ولكن رأيت بعض اللي عقدهن إين عقيدة, عقيدة الطحاوي رحمه الله رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أن الكلام المذموم واستمد منهم متكلم بعبارات فعلا بعض مشروع الطحاوية إيه خد لأن عبارات اللي الطحاوي عبارة مجملة يجي في الشرح يلف ويدور داخل تحتاج علم إيه الكلام وده كلام مذموم فالشيخ لما بنعمل العز الحنفي رحمه الله لما رأى هذا المسلك الوخيم الذي سنكاه البعض في شرح العقيدة التحوية يقول لما ذلك ماشي بدأ بإيه ختملك يشرح إيه إيه ختملك العقيدة التحوية شرح آخر بقى شرح فعلا رائع فعلا أحسن الشروح إلى الآن ليس هناك شرح في في درجة شرح ابن العز وعول فيه كثيرا على لأهدي الكرسون وعلى كلام شيخ السام ابن الـ ابن تيمية وابن القيم رحمه الله يقول والسلف لم يكره التكلم بالجوهري والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كون الصلاحا جديدة على معان صحيحة يعني إيه السلف ما رفضوش المصطلحات ديت عشان انها وهي مصطلحات جديدة لكونها بس جديدة بس معاناها صحيحة لا مش كده لانه ما رفضوش عن عندي مصطلحات زي أصول الفقه ومصطلح الحديث والعلوم الشرعية اللي تقسمت واتقعدت وما رفضاش السلف ليه لانه مصطلحات على معاني صحيحة أيها المصطلح لا مشحة في الاصطلاح جديدة بس المعاني صحيحة السلف رفضوا المصطلحات دي لأنها مش مش منازل نوع إنما رفضوا دي ليه لأنها كما يقولهم كان الصلاح رفض العلوم, العلوم صحيحة ولا كاره أيضا الدلال على الحق والمحجلة والباطن وبرضو ما رفضوش وقال يا جماعة ما تحجوش أهل الباطن وتردوا عليهم ما حصارش بالعكس كانوا نظرونه ودي ابن عباسة راح نظر الخوارج وناقشوا وغيره وغيره من الصحابة رضو الله عليهم فالسلف ما كرهوش هذا ولكن بل كرهوه لاجتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق رفضوا الألفظ دي والمصطلحات المتكلمين لأنها تشتمل على معاني فاسلة وأمور كاذبة ولذلك الشيخ الأسلام لما قسم المصطلحات قسمها لقسمين مصطلحات صحيحة ومصطلحات فاسدة قال لك مصطلحات صحيحة أعلىها الورد في الكتاب والسنة إيمان إحسان إسلام خلاص بس تفهم على مرادي الله بالفاهم الورد في الكتاب والسنة هتقول لله هو ممكن ما في مصطلح مصطلح صحيح بس يتفهم غلط آه. آه. المعتزلة مش من أصولها لما تكلموا من أصولها التوحيد صح وده مصطلح سليم وصحيح وكمين لكن التوحيد عندهم في معناه ايه ترصدون به ماذا نفي الصفات والاسماء الرّبّيّ العالمين صح؟ وله رفع الممكن وبرضو فهم الآخر، وهذا كذب. وخبرك فاء المصطلحات صحيحة. الوردة بتفهم بفهم على مراد الله عشان كنا بنقول من قواعد أهل السنة والجماعة أن ما ورد من مصطلحات في الكتاب والسنة بتفهم، تفسر بما فسره الله ورسوله. الإيمان كيت وكيت، زمان في حزج جبرية. الإحسان كات، خلاص. المراد ماشي طيب وبنقول بقى المصطلحات الأخرى اللي هي المجملة ينظر فيها ما لا أقبلها ابتداء ولا أردها ابتداء إنما أنظر إذا كانت تحتمل معنى صحيح غلص نتفق على المعنى صحيح غلط ترد السلف رده هذه المصطلحات ابتداء ليه؟ لأنهم يعلمون أن فيها معاني فاسدة وبالفعل ستفسد العقائد وتحرف الكلم عن مواضعه طيب ومن ذلك لأنه وليه أهل الباطل استخدم هذه المصطلحات ما هو لو استخدم مصطلحات الكتاب والسنة المصطلحات كتاب والسنة فين مبين المراد منها مش لن يستطيع أن يمرر إيه باطلة لكن يجي المصطلح مش موجود في كتاب والسنة وفهمه غير واضح يوم يستطيع من خلال أن يضع الايه المعنى الفاسد الذي يريده يبقى نعمل ايه نرد هذا المصطلح عشان نضايق الطريق عليه ونمنع عليه خلاص. بم. واضح اه زي المدنية اه اه نفس الكلام مع معركة المصطلحات دي فيلك مصطلحات جديدة عشان يمر المدنية والمش عارف كذا عشان يدخل من تحتها اللي عايزه يمر ما ايه مخبلك ما يريده من تحتيه. لو صرح الناس بحقيقتها ما حدش هيقبل الكلام ده. وأكبر دليل على الكلام اللي كنا بنقوله والناس كنت بتعيبنا عليه فضلت الشيخ ناصر بريد واصل حفظه الله مبرح كان في مش عارف مؤتمر بتاعين فبيتكلم من الإسلام دين ودولة وكذا ودقوا أمهاجم مدنية مدنية والرجل قال ليه طبعا عشان الناس تعرف منه احنا ما كنا بقول مدنية اللي هي عكس الإسلامية عندهم كلامنا صحيح وبتكلم من الإسلام بقول ان دولة الإسلام ونظامه شامل واخبالك وكذا وكذا ودولته ودول أمصار يهتفوا مدنية مدنية خد بالك شنو نستعرف إنهم يريدون بها عكس هذا حاصل لسه مبارك وموجود في جريدة مصر اليوم الشروق لا أدري قراء في في أحد جريدةني اليوم فانظر فهي مصلحات خبيسة دي مشكلة كبيرة عبر التاريخ أهل الباطل سواء المعطّل أو سواء اللغبوي القدرية أو الخوارج أو, او اي فرق او العلمانيين والليبراليين او اي ضال عشان يمرر باطله وضلاله يأتي بمصطلحات حادثة باطلة ويمر من تحتها لازم يكون احنا على وعي يا قف قف فعش. زي الصوفي قال لك ايه التصور تبا جمعنا في الصوفيه دي جي من اين الصوفيه خدت بالك الصوف قال لك لا رفضوها قال لك لو كانوا مصوف كان طار الخروف ما تنفعش طب يا جماعه اهل الصوف قال هما قالوا انهم لا الصف أصفي. ما, تنفعش قال الصف أصفي. ما ينفعش اهل الصوف اصوفتي ما تبقاش ايه طيب قالك قالك الصفو من الصفاء طب ده يبقى ما ينفعش نسب فيه صوف خدت بالك انت ازاي ابدا اقولك الا الصوفه معنى الذوق وزي الإحسان مقام الإحسان طب لما زي مقام الإحسان قال لي خلال سيب كلام النبي صلى الله ما تخلينا في مقام الاحسان يبقى المحسنين فعلا والاحسان ولا معروف بتاع الإحسان اللي يقول لنا محسن ما لا بيعمل حاجة غلط بيفقر هقوله انت مش محسن كده انت مبتدع انت فيني الإحسان هيلا بيعمل كده محسن تتحسب لكن لو عايز مصطلح ايه يمرر ايه نوع بقى نخده نقرب من اصالش في الحاجة طبعا حقيقتها هي من كلمة يونانية الأصل من صوفيا بمعنى محبة الحكمة فهي كلمة دخيلة ليست فالشاهد إن, ان المصطلحات دي أمرها خطير جدا السلف بقى ما رفضوا المصالحات ما رفضوها ليه المصالحات العرض والجوهر والجسم ليه بقى ويقول لك نفي الجسم يقصد بيها ونفي الأعراض ان ينفي وصف الرب باليدين ووصف الرب زالي العالم خلال له عينين ويقول لك بكمالي وجلالي عشان يدخل يجيب لفظ على طول مشوارة في كتاب والسنة وينفي من خلاله ويوصل لمقصود يقول لك ايه مخالفة تنزيه الرب عن مخالفة الحوادث طبعا الرب فعلا ماشي عز وجل أخبرك أزليا كما أزل أبدياً. لكن تقصدي يقول لك آه ينزل لا ما ينفعش ينزل يا الدنيا لا ما ينفع وينفي الصفات الفعلية تحت هذا الزعم كلام باطل يقول له أنت كده مخصوصك كله باطل وضلال وأخبرك ازاي فلذلك لا بد من تفصيل المسائل فعشان يمرر يأتي مصطلحات جديدة وخبلكم موهمة وفاسدة يمر من خلالها الباطل الذي يريده عشان كده لازم تفصل زي ما يجي دواق بعد شوية كده في بقى يقول لك ننفي الجهة تنفي الجهة تعليم ايه بنافجها ان كانت تنفي الجهات كلها الى العلو كلامك صحيح لكن تنفي الجهات السئن لا نقف هنا كلام مش صح كلام ليس شوفوا عشان يعديها وين في ايه علول العليل كبير تبارك وتعالى. سليم في ياتي بحاجة زي واضح؟ فانظر فالسبب طبعا كرهها لاجتماعه، كره الاجتماع على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفة للكتاب والسنة، ولهذا ولهذا لا تجد عند أهلية من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علماءه، هذه حقيقة. إنك لا تجد بفضل الله عز وجل آل السنة والجماعة. هم أهن اليقين لما تكون هذه العقيدة المباركة تورس الشراحة الصدر واليقين وطمأنينة القلب باخلاف هذه العقائد كلام ده ده كده وعقائد المتكلمين مصطلحاتهم وعباراتهم هذه المبتلعة في النهاية أذهبت اليقين وأورستهم الشك. كما تكوى حال كثير من المتكلمين كحال وبعضهم دانوا ما ترك الصلاة الفترة وتخبط وبعض مصنف زي ما الشيخ سلام ذكر بعض كتاب في عبادة النجوم وعبادة النجوم يزينها ولا يعز بالله كل ده نتيجه الايه هذا التخبط نتيجه ماذا نتيجه علوم الكلام الفاسده والبعد عن نصوص الوحييه وأحدهم عند عند موته يدخل على رجل من عمال السنه يقول له ماذا تجد يقول مطمئن والحمد لله يقول والله لا والله ولكني والله لست كذلك لست كذلك لست كذلك أعوذ بالله شك عند الموت أعوذ بالله نعوذ بالله لنا ولكم ولعامة المسلمين نعوذ بالله انظر وأحدهم هذا جويني على جلال قادرة يطلعوا له أنا ذا أموت على عقائد على جائز خراسة بعد وإلى خط البحر الخضام يعني علوم الكلام وغيرها وتعمق فيها وخالفت علماء الإسلام ومنهوني عنه قالوا لي ما تخلش في كلام دخال وها أنا ذا أموت على عقائد عجازي خلاصة العوام المؤمنين دولة. اللي عنده استيسلام ويقين أرجع لللي كانوا عليه نهاية اخضام العقول عقائد وآخر وسعي العالمين ضلاء من الان كده؟ فخر الرازي من أكبرهم من ايه؟ من أكبرهم خترفنا الشيء بالقوة فعلا لا تجد عندها لها من اليقين والمعرفة ما عند عوامل ايه؟ المؤمنين فضل عن علمائهم والاستمال مقدماتهم على الحق والباطل ان المقدمات المجوارد اجتمع على ايه على الحق والباطل حصل بسببها ايه كفر المراء والجدال وانتشر القيل والقال. اي دي نفس المشكلة احنا عايشنا في الزمن ده ان بعض الناس يجيب لك مسائل غريبة ومصطلحات عجيبة ونقعد نناقش تابوا لا لا لك مصطلحة الكنس العامة قلت يا عامي ما نتخلينها في مصطلحات السالف وعبارات الكتاب والسنة والريح دماغ ونبدأ بقى الناقش والرد ونأخذ وندي وتطول ونأخذ وقت كتير جدا طب وليه ليه لا المصطلحات الجديدة ليه, ليه؟ وقس على هذا كثير بقى قس على هذا كثير الكلام كلام شك بولك ياهو ان المقدمات دي مجتملة على الحق والباطل يكسر الجدال بقى يكسر ايه الجدال لو نكتفي بالكدام والسلام ما تحصل مشاكل والله لو نكتفي يقول لك يا عمنا عندي آيات وأحاديث هاية خلاص حاسمة في المسائل بتقول كذا وكذا لا أصليات فيها كذا لا حديث القدرة في أحد القدرة ومش أحد يا عجبت منها وده أصلي إمكانية العلم يا عمي ما تتعبناش معاك كلام واضح دي السيدة عائشة في بيت العلم وده الحوارين مع عائس عليه السلام وبعد كده إمكانية علم ولكن هي المشكلة بقى ونقعد نجال ونضع وقتنا والناس تفرق وتتشرزم ما, ما نتافع على طول بنصوص الوحيان وكلام العلماء ونستسلم ونخلص ما يحصلش حاجة لكن هي المشكلة كده يعني هذا بقى لله في خلق شؤون والاجتمال يمقدماتهم على الحق والباطل كسر المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال وسيأتي لذلك زيادة البيانة عند قوله فمن رام علم ما حظر عنه علمه وقد أحببت الشيخ بابولو قد أحببتم أن أشرح هسالكا طريق السلف في عباراتهم وأن سج على منوالهم متطفلا عليهم لعل أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم اللهم احشرنا إياه في زمرتهم تحت الواء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أننا نحب سلف هذه الأمة ونحب نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم ونسألك أن تحشرنا معهم وأن ترزقنا اتباع طريقتهم وسبيلهم وأن تميتنا على ما كانوا عليه من العقيدة الصحيحة السليمة القائمة على الكتاب والسنة فانظر الشيخ أبو الله أحببتنا إن أننا في سلكهم خبلك. هذا طبعا من كمال علمي رحمه الله نعم يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آفرته على التطويل والإسهام يعني مش وسع في هذا الشرح المبارك ليه؟ اللي احنا نتعلم جدا ومشكلة جدا ليه؟ لأن النفوس بقى التميل ليه؟ زي الإمام بن شريط طبر لما كان يملي التاريخ في 30 مجلد مش عارف ولا 50 مجلد فألو ذا كده يبقى طويل قال لا حول ولا قوة إلا بالله فاطرة الهمم وما الله حوالي بعشرين مجلد أو عشرين فاطرة الهمم خلت بالك أنت زاي فما بالك بمامين نحلك لأن إلى شك كل مدى كل ما الهمم بتضعف والعزائم بخبلك بتليل ناس الله رزقنا وهاكم علوة علو الهمة ويعني العزيمة المضاء ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آفرته على التطويل والإسهاب وما توفيق إلا بالله عليه توكلت ولا ينني هو حسبنا ونعمل وقي الواجب طبعا ودخل في حتى في كُسِيَّة مش عارف بعض الكتب عندكم قمة الأول اللي من الأول يقول أبو جعفر الطحويل والراق في مصر مصر ها أبلق ودخل في يقول في توحيد لا لكن في عبارة قبلها في المات اللي هي يقول أبو جعفر الطحويل والراق بمصر اللي هو صاحب العقيدة نفسه يعني هذا ذكره معتقد أهل السنة والجماعة هذا ذكر معتقد آل السنة والجماعة طبعا ذكر لو معتقد اللي هو في في فلان معتقد آل السنة والجماعة آل السنة والجماعة مصطلح اشتهر جدا نسيمه في نهاية القرن أو بداية القرن الثاني فتبلغ بعد زور آل إيه آل البدع والفرخ بالله كما قال محمد بن سليم كان الناس يسألونها لا يسألون عن الأسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر في آل السنة فيأخذ حديثهم وفي آل البلع فيرد حديث فبلا يصرف في آل السنة والجماعة آل السنة لأنهم يأخذون دينهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة والكتاب والقرآن آل السنة والجماعة لأنهم لازم ما كان عليه الجماعات الأولى قبل الافتراق قبل الافتراق وكانوا على الحق والجماعة تكون على الحق لو كنت واحدة كانوا على الحق الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ذكر معتقد أن السنة الجماعة ماشي وما كان عليه أخبرك إنت زاي يعني أو كان عليه أو ينقل الإمام أو أمامة الإمام أبي حليفة النعمان والإمام أبي يوسف, أبو يعقوب يوسف أبي يوسف يوسف يعقوب والإمام أبو عبد الله محمد الحسن الشيباني دول أمامة الأحناف لماذا لأن الشيخ كان حنفيا في مذهبي يقول أم جعفر طبعا هي من حيث الجملة أعتقد أن الصنف حيث اللي الجملة وإلا ففيها بعض جزئيات في مسائل الإيمان وغيرها بعض مسائل خالفوا فيها ليه هم في وقت ما نوضحها وهي اللي من السماح له مذهب في مسائل الإيمان إيه ها اللي هي في مسائل إيمان تسمى بمذهب مرجاة الفقهاء مرجاة اللي الفقهاء اللي هي بيقول إن الإيمان قول واعتقاد العمل بيقولوا زي ما في الكلام انه من لوازم مش بدخلوا في التعريف لكنهم اتفقوا معاه للسنة على ان تارك العمل مذموم وتحت الوعيد وفي الزيادة والنقصان قالوا بعدم الزيادة والنقصان فالعلماء قالوا منهم من قال الخلاف لفظي مع الاحناف ومنهم من قال الخلاف مع نوى والصواب الذي ندين لهم انه لفظي في جزئية ومعنوي في جزئية لفظي في مسألة في مسألة ال ال العمل، إنه يترك العمل مزموه، ده ومعناوي في مسألة زيادة والنقصان. مسألة زيادة وليه؟ والنقصان. فالجزئية دي وبعض الجزئيات حصص فيها إيه مخالفة في من حيث القول المعتقد هذا السنة، لكن فيها بعض الجزئيات التي حتى الشارح نفسه علق عليها وبيّن مذهبه آن السنة فيها. زي ما هات إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن من حيث يقول وما يدينون به في أصول الدين وما يعتقدون في أصول الدين وما أبو حنيفة وابو يوسف يعقوب بن أبراهيم ومحمد أبو عبد الله محمد حسن الشيباني وما يدينون به لله رب العالمين ما يعتقدون في أصول الدين مصطلح أصول الدين مصطلح وسط المصطلح ده غلب بعد وجود العلماء اللي راجعوا عن علم الكلام إلى مصطلح عن السنويلة علماء الحديث المصطلحات مصطلحاتهم السائلة في العقيدة مصطلحات السنة التوحيد مش كذا السنة اللي هي الشريعة صنف كده السنة للنبي عاص لا صوبال عقيدة وغير من الدين الشريعة اللي أجري قترزاي العقيدة هي السنة جمعة للألكائي فمصطلح أصول الدين مصطلح استخدمه هو إيه من راجع هو وسط ماشي بين علم الكلام رفضوا علم الكلام رفضوا علم الكلام لأن بعض الناس بيسمي علوم العقيده بعلم الكلام اللي هو المتكلمين الاشاعره علم الايه طبعا اهل السنه والجماعه انا هنا البعض ادخل في اهل السنه والجماعه ولكن هذا كلام مردود وليس بصواب ليه اهل السنه والجماعه هم قالوا الحديث والاثر الاشاعره والمدريديه يخالفونا أهل السنة والجماعة في أساسيات ففي مصدر التلقي يقدمون النقل العقل على النقل يقدمون العقل على النقل وأهل السنة والجماعة يخذون دينهم من الوحيين ويقدمون النقل على العقل الأشعار المتريدية في الصفات يثبتون سبع أو عشر صفات وسائر الصفات بإيه؟ يعطلونها وينفونها؟ ويقول لك كل نصنا أهم التجبيه فأول ورم تنزيه وده كلام باط أهل السنة والجماعة يثبتونك لله ما إيه ما ما إثباته الناس صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا طغيان آخر ما هو ناري الأشاعرة في مس والمتدينة في مسائل إيمان مرجح في مسائل, مسائل إيمان يعرفونها بمجرد مجرد تصديق وهذا مخالف لإيه لا أهل السنة والجماعة الأشاعرة المتدينة التوحيد عنده مجرد إثبات الصالة توحيد الروبية توحيد الولوية غير مذكور وهذا يخالف كثير جدا من الجزئيات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة فالصوآت أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة هو بس البعض لما حدث التوسع في مصطلح أهل السنة في مواجهة الروافض لأن في يعني تاريخيا لما حصل أن طوال أشعاره واتفقوا مع أهل السنة في كلام فضل معظيم الصحابة ودفاع عنه فلما حدث معك في وقت الأوقات كل من يخالف الروافض يبقى إيه؟ آهل سنة وجماعة فهم حسبوا نازيك جزئية في هذا التوقيت لأنه كانوا طبعا يخالفوا إيه؟ الروافض في مسألة القرآن في مسألة الصحابة إلى آخر مدد من مسألة إيه؟ الروافض يخالفونهم فيها فعدوهم إيه؟ مع آهل إيه؟ السنة في هذا البدء فلما نمشى جماعة فلما <تصفيق> طيب وما يعتقدون يدينون به في أصول الدين وما يدينون به لله رب العالمين وما يقولون العالمي على على إن الفضل الله إن الإمام الأربع بعيد عن الخلافات في بعض المسائل اللي مثل إلا أن الإمام الأربع عقيدةهم أهل السنة كلهم عقيدة, إيه؟ عقيدة سلفية عقيدة سلفية لهم مالك وشافع وحلي ولبمة والإمام أحمد والأم حنيفة إلا بعض الجزيات اللي المذكورة في مسائل الإيمان لكن في باب الأسماء والصفات وفي غيره كل الأموة بالتالية في معتقد أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى طيب يقول بقى قوله بعد كده يقول بقى نقول من الإمام الطحاوي فنقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له يعني الله واحد لا شريك له. يقول حسن اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل اول دعوة الرسل واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله, الله عز وجل ويحن اعتقد هذا كلام نقوم عن اهمية التوحيد انت حصل كلام نفعمين التوحيد ها؟ دي حقيقة ان التوحيد هو اشرف المقامات يواجلوها اول مقام يقوم فيه السالك الى الله نقطة انطلاق العابد العقيدة الصحيحة العقيدة أولا كلمات التوحيد قبل توحيد الكلمة هذا الأساس هو أصل الأصول الذي يبنى عليه غيره هو أعظم الحقوق وأجلها لأنه حق الرب الأعظم الذي لا يشاركه في ملك مقرب ولا نبي مرسل أعظم وقلنا من عظم هذا الحق أخذ الله عجل الميثاق على العباد به و. أرسل الرسل به وأنزل الكتب به بل ما شرع علم الجهاد إلا من أجل التوحيد إلا من أجل إيه؟ التوحيد فهو أعظم و... التوحيد هو زبدة رسالة الأنبياء وخلاصاتها وقطب رحاها هو الأساس هو الأساس هو أعظم شيء في ميزان العبد توحيد الله تبارك وتعالى أعظم شيء في ميزان العبد وضده أعظم منكر أعظم معروف توحيد وضد أعظم نقر والشرك أنه الزنب الذي لا يغفره الله أبدا التوحيد التوحيد بتحقيقه يتم لك الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عشان كيف نق ما نقص في أمننا الآن ووضعنا بسبب التفريض في تحقيق التوحيد على ولو حققت الأمة التوحيد على الوجه الأكمل لتم لها الأمن والاهتداء بنص القرآن التوحيد شرط صحة العمل لا يقبل عمل ولا يصحي بعد التوحيد وشرط قبول الأعمال التوحيد أعظم أسباب غفران الزلوب يا ابن ألم لو هتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لا تدعوا بقراب مغفرة أعظم بفران الذنوب التوحيد هو حصن الحصن الأعظم كما يقول ابن القيم الذي من له كان من الأمينين كان من الأمينين فالتوحيد هو الأساس هو الأصل الذي ينطلق الناس منه ده لأصله دين الله تبارك وتعالى وأعظم ما دعت له الرسول وبه بذو وبه بذو كما أخبر القرآن كلهم بذأ بدعوات التوحيد اعبدوا الله ما لكم من إلهي غيره كله أول أمر في القرآن في التوحيد مين يذكرني من الأمر ده فيه يا أيها أول, أول ربع في سلطة البقر يا أيها الناس اعبدوا مش كده بس ده فاتحة الكتاب مشتملة على على التوحيد بأن وعي السلس ويقول له على, على أخصام التوحيد الثلاثة زي ما يرد علي, بيه اللي بيه اللي بيه اللي بيه على ها الحمد لله يا رب بربوبي الرحمن الرحيم اسمه وصفات إذا كان عبده وإذا كان استعين توحيد اللي قل يا العباد شوف فتحت الكتاب فتح الكتاب بالتوحيد وختم بالتوحيد صورة الإخلاص والمعاوزات فتح بالتوحيد وختم بالتوحيد. وبين ذلك دار كله حول التوحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله كما يقول يقول القرآن إما إخباره عن ذات الله واسمي وصفاته أو إخباره عن إيه حقوق التوحيد ومكملة زي إيه الأوامر والنواهي أو إخباره عن قصص الموحدين وقص جزائي المشركين فعاد كل دائرة حوله التوحيد فما تستغربش ما الشيخين يقول إيه اعلم أن التوحيد أول دعوات الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل قال تعالى لقد وصلنا وحني الى قوم فقال يا قوم احمد الله ما لكم من اله غيره وقال هود لقومه عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعني احسن بعض يتصور ان المذكورين في القران دول بس خمسة وعشرين نبي المسكولون في قرآن والسنة هم دول اللي بدأوا بالتوحيد لأن الرسل كتير جدا ماشي ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة رسول يفكر لا ربنا جاءتنا برضو إليها حسامة ولا قد بعثنا بكل مدى الرسول إيه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغو حتى الذين لم يقصوا الله علينا بدأوا دعوتهم بماذا بالتوحيد شكرا المسألة محسومة ماشي وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول أن لا إله إلا أنا، فاعبودون. فيش رسول أرسل إلا، زكما قلت لك، والتوحيد وزبده رسالته وقذب راحة دعواته هو الأساس. عشان كده من الأول معلم من معالم منا قلنا بيا في الدعوات الله إنا البدء بالتوحيد. البدء بالتوحيد، والنأي عن الشرك والبراء من الشرك، وبنفصلت أقوام على هذا. طيب، ولا قلت طيب. ما رسم من قبلك من رسول إلا أنه لا إله إلا أنا، فاعبودون. وقال صلى الله عليه وسلم ومرت أن يقاتل الناس حتى شاء الله لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نعم حتى زي ما قلت لك الجهاد شرع لماذا من أجل التوحيد بعسته بالسيف حتى من هذه الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له من أجل التوحيد ها. فعجبا لمن يتكلم عن الجهاد هذا هو شرع من أجل التوحيد فبدأ بتعلم التوحيد وتعليم لناس وعلى مو أنت لأن جدنا شو علمنا من أجله نجد أجل توحيد الله تبارك وتعالى ولهذا كان الصحيح هو أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله أول شيء يجب على الإنسان نطق الشهادتين لا النظر ولا القصد إلى النظر زي ما يقول المتكلمين أو بعض الناس يجب عليه إنه إيه أول ننظر ويتأمل ليصل وخبلك ويتق لا ينطق بالشهادتين ثم بعد ذلك النظر شيء من مطلبات الشر انك تنظر وتتأمر وتتدبر ايات الله الكونية او ايات الله الشرعية او غير ذلك يا جماعة لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك مع كلام باطل لأنه العزب في شك ذا كلام فقده والعزب بالله هل يبدأ بكفر هذا كلام من باطل خد بالك هذا كلام يقول شك اللي وصل ليه يشك عشان يوصل لاقين كلام باطل إنما ذا كلام أرباب الكلام اللي المزموم والعياذ بالله إنما يجب على وأن ينطق لا إله إلا الله بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ومن العبد لي نطق الشهادتين، ماشي، ومجرد نطق الشهادتين يثبت بهما عقد الإسلام، يثبت بهما عقد الإيمان، كما قال العلماء، ما بنراجو غيره وغيره، وغير حديث نبي والمقداد وغير ذلك، ولم يكن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا سوى الشهادتين، يثبت بهما الإسلام. عقد الإسلام بيقين يعقد بنطق الشهادتين أو بولد الأبواني مسلمين أو يربى في حجر مسلم أو يأتي زي ما مش بشرح الإسلام الظاهرة يعقد له عقد الإسلام بيقين خلاص أصبح معصوم الدم والمال والنفس إذا قال ونطق بها تعصم ماله ونفسه ودمه ماشا جماعة التفكر ويخبالك في آيات الله الكونية أو آيات الشرعية للوصول إلي, إلى ذلك قد يحتاج للنظر بعد ذلك بس مش هو أوجب لأول واجبات يعني قد يحتاج للنظر والتدبر إذا كان لديه شبهات بعد ذلك لتزال لكن مش هو أول واجب عليه أول واجب ماذا؟ نطق الشهادة أخذت مالك إنتهي اللي ليه لا أول نطق الشهادتين إنه ينطق بهم مسألة بقى لو وزمهم وكذا وكذا عشان ينتفع بها ده أمر ضروري لازم ينتفع بها هذا لكن ابتداء نحن ينطق الشهادتين وشروط لا إله إلا الله جماعة ما هي الشروط صحة إسلام ده شروط انتفاع شروط إيه يعني العلم واليقين والقبول ده شروط عشان ينتفع بها لكن إسلامه يصح بمجرد نطق الشهادتين ولذلك قول حبص حكم رحمه الله في سلم الوصول بعد ما تكلم عن ايه وبالشروط السبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلى حيث يستكملها فإنه ايه لا ينتفع لا انتفاع فهي شروط انتفاع في الآخرة وليست شروط صحتهم وما يردده البعض هذه الشبهة تردد في كلام البعض زي مثلا زي سيد قطب زي عند قطبوين أو زي كلام أبو لعل المودود أو غيره إن, إن الفرق إن دي كان في الأول مجرد الشهاددين كان كافيا في أول عهد لأنهم كانوا يعلمونها معناها أما الآن فلا هذا كلام مردود ويرد عليهم النصوص إن مش كلهم كانوا عارفين معناها بدليل معناها كميلا يعني طيب عديد ابن حتى مش كاي منها العرب طيب مش كانش يجهل إن التشريع والتحليل والتحريم من لوازم لا اله الا الله والنبي صحح له كده صح ولا حصل مش حصل نص طيب واللي قالت فينا رسول على ما في غادم مش بمعنى لا ينافي معنى لا اله الا الله صح وسجود معاز مش ينافي معنى لا اله الا الله ها طيب وحديث كثيره في هذا الباب واللي ولا رجعنا لذكرى نور الانوار ها طيب وهالكل اللي كانوا بيسلموا كانوا كلهم عرب ولا في عجم طيب هل طلب من العاجز انما مش لا يصح إسلامه حتى تقول لا اله الا الله او للعاجب بقى ما تعرفوش المعاني هذه هذه شوهه مردوده انتبه لان دي مشكلة مشاكل برده بيننا وبين تيارات التكفير يقول لك لا ما يقولوا لا اله الا الله بس إيه لا لم يطوا لم يطوا شروطها السبعه ماشي لم يدخل والشروط الراجح ان مش محصوره في سبعه اعمال قلبيه كل اصلا كل اصل عمل زي الأعمال توكل وجدا يعتبر شرط من شروطه لا, لا إله إلا الله. طيب على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيبا بلوغ نعم تفاخ مش نيجي لواحد لما يبلغ ال الولد الصغير المسلم والولد الأول مسلمين ويقول له جدد الشهادتين لا هو مصبع على الإسلامي خلاص ليس مطالبا بإيه بتجديد ذلك. بل يؤمر بالطهارة والصلاة بالأعمال الواجبة بأنه لا لا إلا الله يؤمر بالواجبات الأخرى إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين لم يرد أن أحد على ولي الأمر أن يخاطب تجديد يجدد الشهادتين لأنه يؤمر بماذا بالأعمال الشرعية الواجبة إذا بلغ واجبت في حق الصلاة لابد أن يأتي بها الصيام الزكاة الواجبات الأخرى لكن لا يؤمر بتجديد لا إله إلا الله باكتفاء بها لأنه قد صعق إخبارك إيه إسلامه إسلام سابت بمقابل ذلك ولم يجب أحد علىه لأنه يخاطبه حين هذا بتجديد الشهادين وإن كان الإقرار بالشهادين واجبا باتفاق المسلمين آه. إنه يبقى مقر ما يردش منه إيه؟ خلاف إيه؟ خلاف الشهادتين دواجد مقر بهم ده دمعه على طول الإقرار إيه معي دائما ووجوبه يسبق وجوب الصلاة لكنه أدى ذلك الواجب قبل ذلك يعني مش طلبه يعني المفترض اللي فيه من, من قبلها من قبل من قبل ذلك هنكتفي بهذا القدر من اللي من العقيدة في اللفهوية سبحان الله محمد الصمد رضي الله